شيخنا. عليكم السلام. شيخ الله تسمع الان تسمع الان يا شيخ. تسمع تس... لا... تسمع الان. اسمع اسمع. اه. يا شيخ انظر ماذا يقول آه. اهد الدعاة المعروفين في المقام. قال اقول لقد تسامع الرسول آه. صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح في امور عظيمة من اصول وفروع. ومن الاصول التي تسامح فيها اقول لك كذاب لم يتساهل رسول الله ولا جاء نقد التساهل لما جاء من جاء هينا وسماه اليهم ومن جاء اليهم جاء دون من جاء اليهم من سبيل لا يهتدون اهو يكن في العسل في الوسط في تبيها اي شيء قد يتلخص منه وسط هذه نعم الله تكلم نعم نعم ما في اللي يقول هل كل... ن... كذاب كذاب يش... يقول تذاب في مجينة نعم أه شيخ أه نعم. أه وانظر عندما ردوا عليه علماء اخرين انظر ماذا قال لهم والسدل قال لهم سامحكم الله وعافى عنكم ومن حقي عليكم بقى مسلم ان تعتذروا عما حملتموني من قول عظيم جسيم وقولكم ومن المعلوم أن الأصول لا يحل تركها إلا في حال إكراه بشرط بقاء طمأنية القلب بالإيمان كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان هو يرد قال أقول نعم هذا في النطق بالكفر أو فعله وليس كما أطلقتم فهناك أصول يتسامح فيها حتى في حال غير الإكراه وذكر استقبال قبلة عفل العظيم يجب على الأمة جميع الإيمان به ماذا هذا يبي خلف له عنه يا شيخ نعم يا شيخ ما يحتاج هذا الكلام لكله هذا رجل ماسك ماسك والحارب عنده لله لا يقوم الكلام نعم يا شيخ ولا له أي جيمة ولا يمتغل حتى يرد عليه ما يستهل نعم يا شيخ ماذا اللي يخطيه يعيشبه نفسه رجال نعم يا شيخ يخبولي النبي ويخبولي الإسلام نعم يا شيخ ليرضعها على أهل الشيطان من أبيه الإسلام نعم يا شيخ هذا كذا نعم بارك الله فيك شيخ نعم والقائل يا شيخ القائل, القائل لهذا الكلام كله منشور عبر القائل هو أبي بن هاد المدخلي وقد رد عليه الشيخ فالح ولم يتراجع إلى الآن يا شيخ est tu Non.